حاضرين اليوم نهدي من زهور الحب باقة مشتاقة تهفو لكم من أنفس مشتاقة طافت بها أحلان سيمات المنرق تجري بها أرواحنا وكلوبنا خفاقة طافت بها أحلان سيمات المنرق تجري بها أرواحنا وكلوبنا خفاقة وقلوبنا خفاقا هذه الرسالة تازدهي في حافلها وتزوف ألف تحية براق هذه الرسالة تازدهي في حافلها وتزوف ألف تحية براق أهلا بكم ما شنف القرآن أسماعا فزان قلوبنا إشراق أهلا بكم ما روتت آياته من أنفس هي للهداة سباقاً أهلاً بكم ما شنّ فالقرآن وأسمعن فزّن قلوب بناء شرقة أهلاً بكم ما روت لنا آياته من أنفسه هي للهداة سباقاً هي للهداة سباقاً رباه بارك جمعنا وجمع إلهي شملنا بمحمد ورفاقه رباه بارك جمعنا اجتمع الى شملنا بمحمد ولقاء